بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واحبابه ومن تبعه دام الى ابعد بعد, بعد أن ذكرت لاخواني بعض الصور لما ينبغي ان يكون عليه منهج دراسه التاريخ بوجه عام ودراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم وجه خاص. وقلت لكم بأن هذا المنهج يقوم على أصلين. الأصل الأول أصل نقدي، والأصل الثاني أصل تحليلي. والمقصود بالنقد نقد المرويات اثنين نقد أجويات. ثم ذكرت لكم بعد ذلك بأن المنهج التحليلي. له عدة مستويات المستوى الأول التركيز الأفكاري بعد جمعها والمستوى الثاني وهو محل الحديث في هذا المجلس هو النظر إلى كل السياقات الملابسة للحدث دي مساله مهمة جدا عندما كنت أقرأ في بعض دواوين الشعر وجدت أن النقاد ربما كانوا يصوبون بعض الألفاظ الموجودة في الدواوين من ذلك مثلا قول الشاعر عندما كان يتكلم عن الجزيرة العربية وأحوال العرب قال: وظل الدومين وظل الدومين. فقال بعض النقاد اظنه الأصمعي إن العرب لا تعرف شجر الدوم إن العرب لا تعرف شجر الدوم فمن أين له أن يقول ظل الدوم وإنما هو الظل الدوم هو الدوم والمقصود بالدوم الدائم فعل بمعنى فعل إذا هذا الناقل صحح رواية في الشاري ولوظا في الشاري من خلال معلومة جغرافية نباتية أن جزيرة العرب تعرف أنواع من النبات ولا تعرف أنواع أخرى لو قلت مثلا بأن جوز الهند هناك مزرعة ضخمة في المنصورة تنتج جوز الهند هذه المعلومة قطعا لن تكون صحيحة. لأن نبت جوز الهند لا ينبت في البلاد المعتدلة وإنما ينبت في البلاد شديدة الحرارة مثل البلاد الاستوائية. إذن يمكن من خلال بعض المعلومات أن تحلل أن تحلل أن تحلل الأحداث والأخبار وبالتالي. يمكن أن نستفيد من هذه المعلومات أو هذه الطريقة لجمع السياقات الملابسه لحدث التاريخ جمع هذه السياقات لكي نستعين بها على تصحيح بعض الأخبار أو رد بعض الأخبار بل ربما نستفيد من هذه المعلومات في تصور, في تصور وتخمين بعض الأحداث من ذلك مثلا عندما ننظر إلى جهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة نجد أن هناك نشاطا عسكريا ملحوظا وكذا النشاط الدعوي والنشاط التربوي اذا في عندنا جهد دعوي وجهد تربوي إيماني وهناك جهد جهادي الجهد الجهادي يتمثل في كثرة السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه السراية تتجاوز العشرات تتجاوز العشرات يمكن أن تقترب من السبعين سرية خلال عشر سنوات هي مدة مفت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنى ذلك أنه كانت لا تمر سنة من السنوات إلا وهناك بعض الأعمال العسكرية ما بين سرية أو غزوة طيب هذا الأمر له دلالة. له دلالة ما دلالة ذلك ما دلالة ذلك طيب هل المقصود بذلك أن الدين دين دموي أم إن المقصود بذلك أنه لابد من إرهاب القبائل المتكبرة لأن هناك بعض الأعداء ليس عندهم نبل، فإذا لم تبادئهم بادئوك وإذا لم تخاتلهم قاتلوك ولذلك عرف الإسلام نوعا من الجهاد يسمى بجهاد الطلب يسمى بجهاد الطلب وليس هو كجهاد الدفع فالجهاد جهادان جهاد الطلب وجهاد الدفع جهاد الطلب أن تطلب العدو قبل أن يطلبك وليس هذا بمتعين على أفراد المسلمين بل إذا قامت مجموعة من المسلمين بهذا الواجب سقط الإثم عن بقية المسلمين وعليه تحمل الحديث الوالدة في شأن تفضيل بر الوالدين على الجهاد يعني مثل هذا الحديث عندما أتى رجل إلى رسول الله وسلم يريد الخروج للجهاد فقال هل لك من أبوين قال أجل قال اذهب ففيهما فجاهد، وكذلك يحمل عليه استئذان الأبوين عند الجهاد فالجهاد الذي فيه الاستئذان والجهاد الذي يقدم عليه بر الوالدين هو جهاد ماذا؟ جهاد الطلب ليه؟ لأن المسلمين في أمانة وقوة ومنع فليسوا في حاجة إلى الاستنثار العام مسلمين قوة مرهوبة الجانب ليس في حاجة الاستنفار العام لكن إذا حل العدو بديار المسلمين أو ضعفت طائفة المطالبة عن كسر المشركين فكسر هذه الطائفة فوجب عندئذ النفير العام يعني قامت طائفة من المسلمين وخرجت هذه الطائفة لطلب العدو فبدل ما هي تكسر العدو العدو ايه كسره وغلبه هتعمل إيه ستفي إلى بلاد المسلمين والعدو يعمل معهم إيه هيتبقى وراه يبقى عند إذ انقلب جهاد الطلب إلى جهاد الايه الدفع وصار هذا من باب الفرض العيني كل المسلمين يجب عليهم الجهاد القادر وغير القادر طب القادر يقاتل بنفسه وماله طب غير القادر عليه بالحث والدعاء يعني لو إن هناك إنسان قعيد ومريض لا يستطيع الجهاد يدفع أولاد يدفع الأولاد يجتهد في الدعاء وقيام الليل إذا لابد للأمة أن تسنفر جميعا لدفع هذا العدو. كل الجهاد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كان من باب جهاد الطلب جهاد الطلب فلم يغزوا فلم يغزو المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم إلا في مرة واحدة وغزوة الأحزاب مرة واحدة فقط في غزوة الأحزاب وكال الله تعالى المؤمنين ببركة الأسباب التي أخذوها ومن جملة هذه الأسباب الخندق ثم بعد ذلك رد الله تعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينلوا خيرا قلب الله تعالى قدرهم وأطفأ نيرانهم وخالف وذابر بين قلوبهم فصاروا أشتاة بعد أن كانوا أحزابا أما ما سوى ذلك من الأعمال العسكرية فإن الجهاد كل كان جهاد طلبا عندما ندرس سرايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أمر عجيب جدا نجد هناك سرايا استكشافيه وهناك سرايا تأديبية سرايا استكشافي وسرايا تأديبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستكشف طريقا يريد أن يجمع المعلومات فيبعث هذه السرية طيب يريد أن يؤدب قوما فيرسل إليهم سرية للتاديب من أمثلة ذلك سرية بني جديمه ارسلها النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة خالد بن الوليد علم أن قوما قد منعوا الصلاة وارتدوا عن الدين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد وكان ذلك بعد إسلام خالد بأشهر وهنا ملحوظة جميلة جدا. أن في الإسلام القيادة ليس لها علاقة بالأقدمية يقول أن جدا ليس هناك أقدمية في الإسلام ليس هناك أقدمية في الإسلام ولكن الأمر بالبذل والعمل والعطاء البذل والعطاء ثم الكفاء إذا لابد من الكفاء والبذل والعطاء لما النبي صلى يمدح. أبا بكر فيقول والله ما نفعني, مال ما نفعني مال أبي بكر لقد آمن بي إذ كفر بي الناس وصدقني إذ كذبني الناس وواساني بماله ونفسه رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إذا الجهد بذله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنال بذلك ما نال عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما رأى وحدث له في الإسراء والمعراج كذبه المشركون قاطبه وارتد بعض الناس عن الإسلام وكانت فرصة سانحة لاختبار أبي بكر أرأيت ما يقول صاحبك وما يقول يقول كذا قال إن كان قد أخبر فقد صدق ولذلك سمي بماذا بالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذن رجل صديق ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم وما ندب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى خير إلا كان سابق في هذا الخير ومن كان سابق في هذا الخير أبا بكر رضي الله تعالى عنه فنال ما ناد خالد رضي الله تعالى عنه أسلم منذ عدة اشهر وهذا عمل عسكري سيتوجه إلى قبيلة بني جعيم، قبيلة قوية ذات كراع وسلاح، فلا بد أن يكون قائد السرية محنكا محنكًا، محنكًا، حاله كسدي في ذهائه، وكالنمر في كره وفره، لا تلين له بيضاء ولا ينثني له قوس، فمن لهذا الأمر غير سيف الله عز وجل ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرين وكان ما كان نزل إلى بني جذيما وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك فإن راهم يؤذنون ويصلون أمسك عنهم وعاد وإن كان غير ذلك فليكبس عليهم راح لثلال الأذان ولا صلاة وبعدين وجد قوم من الناس قال من أنتم قالوا نحن الصباح نحن الصباح لم يقول نحن مسلمون لم يقول نحن مسلمون وأغلظوا له القول فأمر بالسيف فمر على رقابهم فقاتل نفرا إذا هذا تاديب هذا تاديب ولا بأس في ذلك الأمر سرية مؤتة هي سرية تأديبية سريع تأذب لي النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل رسله ومن جملة من أرسل حرام ابن ملحان حرام ابن ملحان أخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى ملوك وأمراء هذه النواحي في شمال الجزيرة اللي حصل فقتله ملاعب الأسنة قتله وهذه حادثه لطيفة أنه عندما أحس بحر الطعنة قال فزت ورب الكعبة هذا من حرام ابن الحن وفي غضون ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم نحو من سبعين من القراء في منطقة تسمى بئر معونة خرجت عليهم قبائل رعل وذكوان وعصية وقتلتهم في حادثه مشهورة ولم ينج منهم إلا واحدا وهو عمرو بن اميه الضمري الوحيد النجح والبقية كله قتل طيب في الإسلام ينبغي أن تكون شوكة المسلمين قوية وألا يسمح لأي قوة كائنة ما كانت أن تهز كيان المسلمين أو أن تنال من أحد من المسلمين إذا دم المسلمين دم غال جدا فلما يقتل سبعين وقبل كده يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم ايه يحصل سيتخطف الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ ارسل النبي عليه الصلاة والسلام جيش الامراء او سرية مؤتة ومؤتة موضع في شمال الجزيرة العربية وبالفعل تحركت هذه السرية حتى وصلت عندما كان يسمى معان ومعان موجود إلى زل الآن في الأردن. فعندما نزل معان سمع المسلمون أن الروم قد أتت بجحاف العظيم جدا. يقال كانوا نحو من مئتي ألف ألف وكان جيش المسلمين كان جيش المسلمين ثلاثة آلاف. طبعا هذه الأحداث تحتاج إلى تدقيق. ولكن يمكن أن نسوقها من باب العبرة مئتي ألف أو مئة ألف ألف في مقابل ثلاثة ألاف دي مسألة صامة جدا ويزيد الأمر تعقيدا أن أي جيش يريد أن ينازل جيشا لابد أن يضمئن إلى خطوط المواصلات والتموين والإمداد دي مسألة مهمة جدا منتجمري غلب روميل. في الحرب العالمية الثانية عمل ايه قطع عنه خط المواصلات والإمداد والتموين جيش لا يصله لا تموين ولا إمداد ولا زاد ولا طعام ولا شراب الجيش لا يحصله يموت ويهلك هذا الجيش ظهر جيش المسلمين الصحراء وظهر جيش الرومان بلاد الشام وهي أرضهم مليئ بالجنان والزراعات والحقول والمياه وبها الأجناد الرومنيين وبها الأجناد الرومانيون بينما المسلمون ظهورهم إلى ماذا؟ إلى الصحراء أي لو انكشف المسلمون لطلبوا في الصحراء ولقتلوا تقتيل ولو انكسر الرومان لفاءوا إلى طائفة لهم ده وجه ثالث وجه خطير جدا الوجه الثالث أن جيش المسلمين أرهقه التعب ناس بألهم أكثر من شهر مسافرين بينما جيش الرومان كان مستعدا ومتهيئا الأمر الذي بعد ذلك التسليح جيش المسلمين سلاحه سلاح خفيفة أما جيش الرومان فإنهم كانوا يتسلحون بالأسلحة الثقيلة دائما فلا يتظهر منهم إلا الحدق في العيون وكلهم كانوا شاكوا السلاح كله كان شاك السلاح بينما المسلمون يعني يلبسون القمص والأزر وليس معهم إلا السيوف القصيرة والتروس البسيطة والدروع الخفيفة يبقى جيش عرمرم بتسلح بأقوى الأسلحة وجيش المسلمين جيش صغير وتسليح وتسليح خفيف وجيش مجهد وتعبان مسافر بأكثر من شهر مش كده وبس جيش المسلمين يعني وراء الصخراء ليست هناك خطوط إمدادات ولا تموين ولا مواصلات ولا زاد ولا أي شيء بينما جيش رومان يستطيع أن يمد بعشرات الآلاف من المقاتلين ولذلك وقف المسلمون عند المعان يتشاورون فيما بينهم رأيكم نعمل إيه؟ فمنهم من أشار بالقفول الرجوع ومنهم من أشار بالمثي والإرسال إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم نقف في معانه نوح ونبعث رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى أمره ثم حسمت عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه هذا النقاش وقال أيها الناس الذي تخافون منه الذي خرجتم إليه ما خرجنا إلا طلبا للنسر أو الشهادة فتشجع القوم وساروا حتى وصلوا عند مؤته ما بين مؤته ومعان عدة اميال وعند ذلك وجدوا هذا البحر الهائج المائج من الكتل البشرية الرومانية وقلفاها من نصارى العرب ثم كان ما كان للتحام وقتل الأمير الأول وهو زيد بن حارثة ثم الثاني أبو جعفر اللي هو جعفر النبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم الثالث عبد الله بن رواحة إيه اللي حصل بعد كذا أخذ الرأية رجل من المسلمين وقال أي الناس تعاوروا فاختاروا رجلا فاجتمعت كلمة المسلمين على اختيار من خالد رضي الله تعالى عنه والحديث إن شاء الله في هذه المسألة لها مرد في حينه إن شاء الله فالسرية تشكيل عسكري يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بعيدة أشخاص يصل إلى عدة مئات بل عدة الاف ومن هذه السرايا الاستكشافية نرى سرايا تاديبيه نشوف سرايا استكشافية وكانت هذه السريه لها دور كبير في فتح مكة يعني مكة كانت في السنة الثامنة هذه سرية التي سأخبركم بها كانت في السنة السابعة يعني كانت قبل الفتح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في قيادته وإمامته يعطينا القدوة الصالحة أن المسلمين لابد أن ياخذوا بأسباب يعني قبل فتح مكة بسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤد العدة لفترة <تصفيق> يرسل سرايا استكشافيه لتحسس الطريق وأي قبيلة بها بأس يقوم المسلمون بقتالها لتأديبها وخض شوكتها ويحالف القبائل الآخرين حتى يتهيأ الطريق لكي يمر بسلامة إلى مكة فهذه السرية يسارية غالب ابن عبد الله الكلبي وكأحدثها كانت في شهر رمضان المعظم من السنة السابعه من هجره النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بني الملوح بالكديد الكديد اسم ما؟ يقعو بين مكة والمدينة بالكديد وهناك بعض الكتب تكتبها بالقاف بالقديد أو بالكديد بالكاف أو بالقاف لن نتصور المكان اسمه الكديد ده عبارة عن إيه لن نتصور هذا إلا إذا استعنا بالسياقات اللغوية والسياقات المعرفية الملابسة لهذه السرية نشوف الأول المعاجم اللغوية ما معنى الكديد في المعاجم اللغوية؟ فالكديد ما غلظ من الأرض، الكديد ما من الأرض، وكذلك الكديد الرمل الناعم الكثيف، الرمل الناعم الكثيف الذي ربما يوجد به عين من العيون. يبقى رمل ناع كثيف به عين من العيون. إذا يمكن أن نتصور القديد أو الكديد إن عبارة عن تب صخرية موصلبة واشتد وغلظ عبارة عن تلال صخرية وبين هذه التلال هناك سهول فسيحة رملية وهذه السهول الرملية الفسيحة بها بعض العيون من المياه يقوم عليها أبناء هذه القبيلة برعي إبليهم ودوابهم وماشيتهم إذن هذه القبيلة قبيلة تعيش في نعمة تعيش في نعمة عندها الماء وعندها الكلى وعندها العشب، وبالتالي طالما أنها مستقرة فهي قوية هذه أو هذا المكان على الطريق بين مكة والمدينة إذا لابد أن يمر عليه جيش المسلمين أثناء التوجه إلى ماذا إلى مكة طب الناس دولت لو المسلمين ما صرفوش معهم قبل الفتح ايه لا يحصل جيش المسلمين اثناء التحرك هيشتدك معه وربما سمع بذلك المشركون فتجهزوا واستعدوا لقتال المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يأخذ لكل امر اغبته وعدته طيب طالما الناس المكتمين على ما وقوة ومتمكنين إذا لابد أن نوجه إليهم سريع نستكشف المكان ونحاول نحن نتفاهم مع هؤلاء القوم طيب إذا كده تصورنا المكان وتصورنا الذين يعيشون في هذا المكان طيب من هم بنوا الملوح بنو الملوح الذين يعيشون هذا المكان هؤلاء إحدى القبائل أو العشائر الذي تسكن اواسط شمال الحجاز أواسط شمال الحجاز لو لاحظنا نجد ان معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى القبائل التي تقط شمال الحجاز ليه؟ لأن شمال الحجاز غالبية هذه القبائل القريبة من مكة والمدينة فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحرك في البعد الاستراتيجي المدينة ما ينفعش جمعت سرايا إلى أماكن بعيدة والقبائل حوله والقبائل حوله متقلبون فلا بد أن يؤمن المدينة لا بد أن يؤمن المدينة سيما أن الله تبارك وتعالى أخبره أن ممن حولكم من المدينة منافقون وهناك منافقون من أهل المدينة فلا بد أن تأخد للأمر حذره يا رسول الله وهذه العشائر اللي هي العشائر الموجودة في وصف الحجاز أسلم بعض منها وهي أسلم وغفار يعني القضائل أسلم وغفار من عشائر الليل التي تسكن في أواصف الحجاز يبقى من بركة الجهد الدعوي أسلمت أسلم وغفار إذن ذا قهد دعوي رسول صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هذه البلاد فأسلموا وغفار هي قبيله ابي ذر غفاري النبي عليه الصلاة والسلام انطلقت هذه السرية وكان عينها للوصول إلى هذا المكان رجل من بني جهينة يسمى جند ابن مكيف انطلقت هذه السرية حتى وصلت هذا المكان بين مكه والمدينة يقطنه بنو الملوح كما قلت لكم من احدى عشائر قبائل وسط الحجاز حتى نزلوا عصرا انبطح احد المسلمين على احد التلال الصلبه الغليظه حتى اشرف على بطن الوادي طبعا هقول لكم قبل كده إن عن تلال وتحت التلال في هناك سهول عريضة فأحد المسلمين استطلع المكان زحف على بطنه كده زي القوات الخاصة يصحف على بطنه الغيط لما وصل إلى قمة التل ونظر وجد الناس بها إيه بيكلهم بيزرعهم وبيسقوا البهائم بتاعتهم وما شاء الله قوه الا بالله فتركوهم حتى كانت العتمة حتى كانت العتمة فنزل المسلمون إليهم فقاتلوهم فظهروا عليهم ثم بعد ذلك أرسل الله تعالى سيلا من رؤوس الوديان حتى ملأت الوديان فحالت بين المسلمين والمشركين ورجع المسلمون غانمين سالمين ظافرين بعد أن استكشفوا هذا المكان وعلم الناس جميعا بقوتهم وصفاتهم ما فائدة هذه السرية؟ فائدة هذه السرية أنها رسالة موجهة إلى قريش رسالة موجهة إلى قريش أن سلطان المسلمين العسكري يطال أي قوة في هذه المنطقة الحيوية أي منطقة أو أي قوة عسكرية موجودة في الحزام الاستراتيجي حول المدينة المنورة سيتم ضرب هذه القوة حتى تخضع لسلطان المسلمين ذا رسالة قوية جدا. لقريش. الرسالة الثانية أظهرت هذه السرية مع أخواتها من السرايا قوة المسلمين الأمر الذي أدى إلى تحول وجر قبائل العرب من قريش إلى ماذا إلى المدينة دايما الناس بتميل نحو القوي وتحالفات لا تكون مع الضعيف وإنما تكون مع من مع القوي التحالفات لا تكونوا مع يعني مش معقول مثلا ان احنا نروح نعمل حلفي مع كينيا وموزمبيق مثلا ولكن احنا ممكن نتحالف مع بريطانيا مع امريكا مع روسيا كده الدول القويه كده ولا ايه فهذه السريه مع, مع اخواتها من السراي اظهرت قوه المسلمين وان المسلمين قوة يعمل لها الف حساب الأمر الذي ترتب عليه دخول كثير من القبائل إما في الإسلام وإما في أحلاف وصلح عسكري مع المسلمين مما هذا الطريق إلى ماذا إلى فتح مكة المسلمون منذ خروجهم من مكة من المدينة إلى وصولهم إلى مكة لم يلقى المسلمون بأسا لم يلقى المسلمون بأسا ليه كلمشين في الرمل ابدا كعشر تلاف مقاتل وإنما مهد النبي عليه الصلاة والسلام الأجواء قبل بداية هذه الغزوه أو قبل بداية هذه السرية يبقى إذن إحنا سفدنا من بعض المعلومات المتعلقة بالجغرافيا وسفدنا ببعض المعلومات المتعلقة بموقعية القبائل وعرفنا لماذا كان الجهد العسكري منصبا في القبائل التي حول المدينة لا سيما شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا نوع من التحليل فلابد لراصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق المنهجية العلمية بشقيها النقدي والتحليلي لكي يصل إلى نتائج مرجوة ولكي يستفيد مما يقرأ بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله من المجلس القادم سنجتهد بإذن الله تبارك وتعالى في بيان مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بعد أن ننهي نبدأ في خلافة الصديق ثم خلافة عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك الأحداث الطاحنه التي حدثت والقول الفصل فيها ثم بعد ذلك الدول الأموية وما تلا ذلك والله المستعان إن شاء الله